117. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 118. قل لله المشرق والمغرب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 رسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت على الجائلة لنعلم من يتبع رسول من من ينقلب على عقبه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 أَن نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ أنتم فواللوجكم شكره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وَمَنَّ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فِي كُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ تَتْبِعُ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَنْ بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ 119. إذا لمن الظالمين